يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وقد إذ قال موسى لقوم أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ओह فصدق <تصفيق> قل ومن أظلم من ta وَمَنْ أَضْلَهُ مِنْ مَوْلِقٍ والله لا يحب كل and um. am um, um. هل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم Ah. two minutes. of the تَكُنْ قَيْرُ لَكُمْ إِن ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوز العظيم وأخري تحبونا Bye-bye. Um. Allahi wa fashru min Allahi wa fashru qariib wa bashir ilmu'mini ya 119. الحواريون نحن أولا